بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك ل ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنس ى إ ل ا ما شاء و َ ع ْ ل َ م ُ الجهر ََْْ وما ََ يخفى ََْ ونيسرك َََُُِ ل ِ ي ُ س ْ ر َ ى فذكر ََِِّ ا ل ن َّ ف َ ع َ ة ِ الذكرى َِّْ سيذكر ََََُّ من َ يخشى ََْ و َ ي َ ت َ ج َ ن َّ ب ُ ه َ ا ل َ ش ْ ق َ ى الذي َِّ يصلى َْ النار َ ا ل ْ ك ُ ب ْ ر َ ى ثم َُّ لا َ يموت َُُ فيها َِ ولا ََ يحيى ََْ قد َ افلح ََ من َ تزكى َََّ وذكر َََ اسم َ ربه فصلى بل توثرون موسوعه آ النابلسي ل ل ع ل ف م ا ل ا س ل ا صحف إ ب ر ا ه ي م و م و س ى